تبقى مسألة قالها بعض العلماء قالوا إن امرأة فرعون لما كانت تثني على موسى خاف موسى فرعون منها فعمد إلى جمر وتمر وهذا حر في نبأ موسى وهارون فقدم فقدم إلى موسى فاختار موسى التمر فعمد جبرايل إلى يد موسى ووضعها على الجمر فكأن يد موسى تغيرت يعني أصبح فيها شيء يعيبها فأنف فرعون بعدها أن يأكل مع موسى لما كبر يعني كان قبله وصبي لا يأكل معه لكن لما كبر موسى أصبح فرعون لا يقبل أن يأكل مع موسى لا يعجبه هذا أن يراه وهذا لحكمة لأن الأكل حرمة أي أحد تأكل فطعا معاه يصبح بينكم حرمة وشاعج المتنبي يقول وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذممه فالإنسان يستحي يعني ينجس مع إنسان ويأكل ويبقى معه ثم بعد ذلك يعاديه فهو هنا منع الله جل وعلا موسى أن يأكل مع فرعون حتى لا يكون لفرعون حج على موسى أن يقول غلبني ذهب ملكي سلب إمرتي من كان يأكل معي لا يبقى لفرعون حج على موسى إن كان هذا حقا أي هذه الرواية في أن فرعون كان يشتنب هذا فهذا والله من بديع العلم و. جميل الفوائد والعلم عند الله